بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله الله فلا مضل له الله يضلل فلا هادي الله الله الله لا الله الله الله وحده لا الله له الله الله محمدا عبده الله صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم الله كثيرا الله يوم الدين أما بعد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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا مجلس جديد من مجلسنا في تدارس كتاب الله تبارك وتعالى ولازلنا مع صورة البقرة من خلال قراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وإن شاء الله ستكون القراءة من قول الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى اربعين ليله الايه الواحدة والخمسين ان شاء الله تعالى تفضل اخونا الشيخ ابو عبيده حفظه الله تعالى ليقرا علينا ايات بينات اسال الله تعالى ان يرزقني وياه والمسلمين حسنا العمل السعي بالله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَآتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا قال موسى لقومه يا قوم ان لكم ظلمتم انفسكم باقتحازكم العجله فوبوا الى بارئكم فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذالك يُرِ لَكُم عَذَابَ رِيقِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ فَكُنْ لَنَا بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوبُهُمْ طَيِّبَاتٌ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا فوساهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخول الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَطْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ هُسْنَةً عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّهُ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّهُ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُهُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِمْ بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت بِئْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ أَدْنَى بِالَّذِينَ هُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 جزاك الله خيرا تقبل الله مني ومنك وسائل مستعين وصلى الله تعالى نفع ويرفع درجاتك فعليين يا رب آمين آمين أجمعين وإياكم شيخنا الفاضل وإياك حسنت بارك الله فيك طيب هذا الجزء مقرر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم قال المصنف قال الله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة قال المصنف قال الله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قال ومعنى الآية وعدنا موسى تتمة أربعين يوما أو انقضاء أربعين ليلة قال وموسى اسم أعجمي أصله بالعبرانية موشا فمو هو الماء وشاء هو الشجر لأنه وجد عند الماء والشجر فعرب بالسين يعني أن اسم الله اسم نبي كلم الله سبحانه وتعالى كلمه موسى عليه الصلاة والسلام اسمه موسى أصلها موشا أصلها موشا نعم وهو ثم عرب وإذا كذلك يسمى الأعجمية المعرب يذكر بعض أهل الأدب أنه لا يوجد في العربي من اسمه موسى في الجاهلين بعض من كان متوسع في الأدب يزعم هذا يقول لا يوجد في العرب من اسمه موسى أو من سمي موسى إنما كثر التسمية به بعد الإسلام كثر التسمية باسم موسى سم به المسلمون أبناءهم على جهة التبرك وموسى عليه الصلاه والسلام هو من ذريه لاوي بن يعقوب من الاسباط ال عشر. لاوي ابن يعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام فهو موسى بن عمران ابن موسى بن عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن ابن اسحاق ابن ابراهيم نعم وام اسمو اسم امه فاختلف فيه نعم قيل يخابذ وقيل نحو ذلك والمدة التي كانت بين سبق موسى انبياء عليه الصلاه والسلام ان موسى ولد في مصر صلى الله عليه وسلم ومصر دخلها آل يعقوب في وقت يوسف عليه السلام لما قال ربي قد اتيجني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فجمع الله له أهله دخل يعقوب بالاصباط الاثنى عشر واضح فبين موسى عليه الصلاة والسلام ويوسف عليه الصلاة والسلام بينهما أربع اجيال تقريبا أو ثلاث أجهد وبينه موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام والسلام ألف سنة وقليل يعني بينهما الأكس ما يذكره جماعة من يؤرخون تاريخات المليارات المالائير السنين هذا كل كذب لا تصدقه هذا من زندقة الملاحد المدين المقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر هنا المصنف أو نعم كما ذكر المصنف قال اسم أعجمي أصدوب العبرانية الموشى فمو هو الماء وشاه هو الشجر لأنه وجد عند الماء وشجر فعرب بالسين طريقة العرب أنهم يعريون تعريب يعني وهو أخذ الكلمة بالأعجمية ثم صوغها بلسان العرب في مسألة تقابل الحروف وتناسبها وتنافرها على أصل ما عندهم يعني يسمى المعرب وقد ألف الجواليقي كتابا ضخما حسنا اسمه المعرب نعم في هذه الأسماء يعني. كلمات المعربه طبعا الإمام الشاوي رحمه الله تعرف مذهبه في المعرب وشاوي يرى أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي لجهة التعريب لا طبعا وليس فيه أعجمية لجهة النطق لا شك عربي بلسان عربي نميم لكن مبحث هل فيه المعرب يعني الذي أخذ من الأعجمية فعرب باللسان على نمط العربي في النطق وأوضاعهم في الصياغة هذا اختلف فيه الناس شفعي شدد هذا كثيرا ومنعه ومستمسكون لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي قل لك أنت ما أدرك أن موسى عربته العرب فعله لاجع عند العرب بعضهم يقول موشى وبعضهم يقول موسى هكذا يعني أصل الشرفي رحمه الله وابو عبيد القاسم السلام يميل إلى التعريب على الألسن لأن العرب لما كانت تنطق بالكلام بالوضع الأعجمي كما هو إلا وتدخل عليه أوضاعا وصياغات كما ذكرنا في موشى. موسى هكذا يقوله طيب هذه مسألة تبحث في علوم القرآن قال المصنف بعد ذلك في قول تعالى وإذا وعدنا موسى أربعين ليثة قال ولماذا كان هذا الوعد فيه قولا أحدهما طبعا كان في بينهما لأن التوراة سمعها موسى من الله تبارك وتعالى وكتبها له جل وعلا قال أحدهما لأخذ التوراة والثاني للتكليم وفي هذه المدة قولا أحدهما أن هذا القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا القول هذا قول من قال كان الوعد لإعطاء التوراة وهذا القول الذي عليه عامة متأهل التفسير والتأويل أن الأربعين ليلة هي ذي القعدة شهر ذو القعدة ونعم شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة واضح إذا كربنا يقول فتم ميقات ربه أربعين ليله قالوا التكريم كان يوم عشرة يعني ضرب قاعده شهر كامل ثم زاد طبعا التكريم كان في هذه الفتره وكلمه الله سبحانه وتعالى واوحى له بالتوراه انزل عليه التوراه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيل هذا كل سيتم عندنا ان يسر الله في سوره الاعراف جاء مفصلا قال الله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعده أي من بعده أي من بعد انطلاقه إلى الجبل طبعا هذا تفسير الذي ذكره المصنف قلت وقيل من بعد إبادتكم العجل وقيل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك أي من بعد إبادتكم العجل هنا الأحداث تساق على جهة الإجمال وإلا فصلت عبادة العجل وكيف عبدوه وكيف فتنه في القرآن وإذا في القرآن المجمل والمفصل في باب القصص هذا كثير لما تكون قصة لها دوران كثير في القرآن يأتي في موضع مجملا وفي موضع آخر مفصل وضع فهنا أجملة ميقات أربع الليلة وفصل في صورة الأعرف وأجملت عبادة العجل من جهة السبب وكيف عبدوه وفتنة وفصل في سورة الأعراف وفي سورة طاها في بيان الأسباب وكيف عبدوا وماذا حصل يعني فصل ذلك كله طيب قال المصنف الإشارة إلى اتخاذهم العجل روى السد عن أشيخي أنه لما انطلق موسى لن سيتكلم مسألة سبب عبادة العجل وكيف عبد العجل قال واستخلف هارون عليهم السلام قال خلفني في قومي وأصلح قال هارون يا بني إسرائيل إن الغنيمة تلا تحل لكم. طبعا هم لما هاجروا وخرجوا هم لم تحل لهم الغنائم. الغنائم مراد بهنا حليبا ألف فرعون. حليه ألف فرعون يعني ما غنموه مو أو ما ورثوه. نعم. قالوا إن حلي القبط القبطهم سكان مصر. ثم الف فرعون وقالوا وإن حلي القبط غنيمة فجمعوه وحفر له حفرة فدفنوا. فإن أهل له موسى فخذوه يعني بعد ما يأتيهم بالتعاليم وإلا كان شيء لم تأكلوه ففعلوا طيب قال صدق وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه فرآه السامري فأنكره وقال إن لهذا شئ لهذا شئنا فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فقدفها في الحفيرة فظهر العجب طبعا بإذن الله وقيل إن السامري أمرهم بإلقاء ذلك الحلي وإذا قال وكذلك ألقى السامري وقال إنما طالت غيبة موسى عنكم لأجل ما معكم من الحلي فاحفروا له لبوحفيرة وقربوه إلى الله يبعث لكم, نبيكم يبعث لكم نبي يبعث لكم نبي يبعث لكم نبيكم فإنه كان عاريا قالوا قالون ذكره سليمان دمشق طبعا هنا أنا أفترض كنت في التدريب حذفه حذف الاسم لكن ذكرت هنا وأحدثت موضوع طبعا أبو سليمان دمشقي هذا لو تفسير مفقود والولا قد يظن الداراني وليس هو وليس هو ذاك من الصالحين زاد رحمه الله لكن ابو سليمان دمشقي هذا الذي يقصد منه هنا لو كتاب مفقود في التفسير اسمه المجتبى في التفسير وكان كان رجل اشعريا إن شاء الله تعالى في التهذيب الذي الذي نسخ مؤقتا يحذف هذا حتى يكون الكتاب إذا قرأوا المبتدي ما يمر الأسماء النوكة يعني أو المنزكين أو المنزكين نعم بالزاي قال نزكوه نزكوه في كلام العلماء الجرح التعليلين يعني جرحوه أسقطوه يعني نعم أي بنيزك الحق شاهد قالوا في سبب اتخاذ السامري عجلا قولا ما الذي جعل السامري يتخذ العجل قال عدوما أن السامري كان من قوم يعبدون البقر هو كان من عباد البقر فكان ذلك في قلبه يعني متعلقا به قاله ابن عباس والثاني أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون أو يعكفون يجوز الوجه بالكسر وبالرفع على أصنام لهم أعجبهم ذلك فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلها وأنكر عليهم أخرج السامري لهم في غيبته عجلا لما رأى من استحسانهم ذلك قاله ابن زيد لا تنفي يعني ممكن هو أيضا هو الثابت في شخصية هذا الملعون السامري الثابت في شخصيته أن السامري كان زندقا كان من عباد البقر ودخل نفاقا في الإسلام وبعد ذلك مر لما مر قوم موسى بالقوم الذين يعكفون على أصنام قالوا كانت الأصنام على صورة عجل هناك أخذ الفكرة أو أوحله الشيطان بالفكرة وضع الشعيد هنا قال قال المصنف نعم وفي كيفية اتخاذ العجل قولا يعني كيف اتخذ العجل قال حدوم أن السامري كان صواغا فصاغه وألقى في القبضة التي أخذها من أثر الرسول يعني جبريل عليه السلام قال علي وابن عباس يعني جبريل لما جاء إلى موسى ليأخذه إلى لقاء ربي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما جاءه أخذ من أثر فرسه أخذ من أثر فرس الفرس الذي جاء بجبريل قال أخذ قبض من تراب التي وطئ عليها الفرس فرس جبريل يعني. فلما ذهب موسى إلى الميقات هنا السامري جاء لهم وقال لهم أنه لكي يعني كما يقال لابد نأتي لهذه الحفيرة التي دفن فيها الحلي ونلقي عليها هذه القبضة فلما ألقاها في الحفيرة خرج عجل من ذهب وهذا معنى قوله تبارك وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا جسدا جسدا له خوار خوار والصوت صوت البقرة يقال خار خورة اذا اذا, إذا إذا صوتت البقرة أو العجل أو الثور يقال له له خوار واضح ويقال أيضا له جوار وإن كانوا يستعمل خوار أكثر فمجرد أن سمعوا كما يقول ابن عباس ذلك الخور الذي سمعه الخور صوت العجل جعلوا يزفنون يزفنون يعني يرقصون ويطوفون به ويكلفوا به عجل هذا, هذا قال لهم السامري هذا الهكم وإله موسى فنسي فنسي قيل نسي موسى اله هنا وجعل يطلبه عند الطور وقيل فنسي يعني فترك السامري دين الرجد بدعوته للكفر وضار الشرك فهنا فتش فوتين ابروا اسرائيل به تادوا من بعده يعني من بعده موسى الى الميعاد عليه الصلاه والسلام نسأل الله العافية والسلام قال والثاني أنم حفروا غفيرة وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزها عنها شوف شوف القوم يعني كان عندهم ورع احتمال شيء شخص يقول لك هذو علماء وكيف يغفر العالم وهو كانوا مع نبي يا غبي كان بينهم نبي نبي كريم وأراهم الله الايات وانظروا الورع دفنوا حلي فرعون وعوري فالقى السامري القبضه من التراب فصار عجلا قالوا يعني بن عباس ايضا قال ابن عباس صار لحما ودما وجسدا فقال لهم السامري هذا اله موسى قد جاء واخطا موسى الطريق فعددوه وزفنوا حوله يعني جعلوا يرقصون ويطوفون يرقصون ويطوفون به صلى الله عليه وسلم يعني كلموا به كلفا عظيما تدرون كم عبده منهم بعضهم يقول عبده عشرة ألاف الله أكبر وبعضهم يقول عدد أكثر من هذا ومدة ومدة مقامهم عليه تأخرت إلى أن جاء موسى عليه الصلاة والسلام طيب قال الله تعالى نعم هذا في في العجل ثم قال المصنف قال الله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان علّكم تتم طبعا هنا في البقرة أجمل مسألة عبادة العجل طبعا عبادة العجل تكلمت عنها كثيرا وترسيب سير الاعتقادي وغيرها هي من أدل الدلائل على كفر من يعبد غير الله من, من ينتسب ينتمي يعني هذا الدليل دليل يعني قاصم لظهور الذين يتبعون نهج ابن حزم والجاحظ في الإعذار من زنادقة الجاحظيه لما يتون عباد قبره قلوب مسلمين لأنه ينتسب, ينتسب للإسلام طيب عباد العجل ينتسبه ليش تقدم معنا أنه ينتسبوا للإسلام تقدم معنا أن بني إسرائيل كان دينه الإسلام بني إسرائيل يعني الأوائل مع موسى عليه السلام وقال موسى يقوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين كانوا مسلمين ولما جاوزوا ما جاوزوا وبلغ بهم أن عبدوا العجل هنا صاروا كفارا إذا قال قال اتخذوه وكانوا ظالمين يعني مشركين فوجد فيهم الإسلام انتسابهم للإسلام ولما حدث منهم عبادة لغير الله كيف عبدوه العبادة كانت بالظاهر والباطن طبعا التلزم واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم واشربوا عبا كما قال السلف سيتمان الآية عبدوه بالعكوف والطوف عبادة الظايرة قال موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عاكف عاكف عاكفة. يعقف أقام عنده وابن عباس يقول زثنوا حوله يعني رقصوا يطهم يطوفون بالتصفيق والتزمير وآكل. هم يطوفون به نسأل الله العافية والسلام إذن هذا نفعل أوجب لهم الصخط والعقوبة الشديدة حتى بعد توبتهم نسأل الله العافية والسلام لذلك هذا الدليل مهم جدا في عدم الإعذار بالجهالة ولا بالانتساب للإسلام ولا بالتضليل والتلبيس أو ممكن واحد يجي يقول لك هذا مسكين جاهل أفتوه علماءه أن يدعو القبور فهو معذور طيبوا بن إسرائيل ألبس عليهم السامري وأضلهم السامري وأضلهم السامري كما قال الله تعالى في واحد لبس عليهم فلا التلبيس عذر في هذا المقام ولا إضلال غيره له عذر ولا جهله عذر ولا انتسابه للإسلام عذر يعني هذه الصورة صورة عباد العجل صورة قاصمة الظهر لزنادقة الإعلار لا يستطيع أن يجيب معنا لأن الله حكم فيها وهي حكم بأمثالها ولذلك تقدم معنا قول عمر عند ابن بحاجم لي قال إن القوم قد مضوا إنما المعني أنتم هذه حط قاعدة معك كل ما تقرأ قصص قصص بني إسرائيل لا تقل كما هو سنن المرجع كما قال حذيفة ما كان من حلوة فهي لنا وما كان من مرة فهي لهم لا ليس هذا لما تقرأ قصص بني إسرائيل استحضر قول عمر قوم راح ذهب إنما المعني أنتم احذروا أن تكونوا مثلهم فإذا وجد في أمة الإسلام وهذا موجود في الأعصر المتأخرة كفرة وفشعة بين العام والخاص عبادة غير الله يعني الأمة هذه مرة بنراحل في نقض التوحيد المرحلة المتأخرة خاصة ما بعد تزاوج الأشعرية والصوفية ودخور رسائل إخوان الصفة على الأشعر بالأخص الغزالي ومن نحوه وانتشرت عبادة القبور صرت لا ترى أحدا من القرن تقريب السابع لا ترى أحدا معطلة إلا قبوري لا يكد يسلم أحد ترى معطل للصفات قبوري في باب السلوك والعبادة لا تستطيع تفصل والصوفية الذين كان بدأوا بمسائل التدقيق في قضايا يعني مخالفات ثم إلى بدع ثم إلى شرك صار الصوفية الذين هم على الشرك سواء بوجود أو الحلول للاتحاد في مقام المعرفة الله صاروا هم الغالب هم الأصل في الطرق الصوفية عموم الطرق الصوفية اليوم قدورية يعني بعض أولى لما يسأل عن الصوفية قلوا لا الصوفية هي صيام الاثنين والخميس والرواعد بعث لي مقطع السعيد الكملي علامة المغرب زعموا قلوا الصوفية إذا يصوم الاثنين والخميس الصوفية هل التصوف هو صيام الاثنين والخميس هذا خلاف لمن نعرف التصوف أبو عبد الرحمن السلمي الصهرى وردي القشيري في الرسالة لجميع مذاب الصوفية ليس ذا التصوف ومن يقول الزود غلطان هذه دعوة قالها بعض الجهلة فقط وإلا أئمة الطريق على اختلاف مشاربهم لا يقولون التصوف والزود بل يقولون التصوف غير الزود تصوفيها الوصول أبو عبد الرحمن السلمي لما ألف كتابه في الطبقات الصوفية دخل النبي فيهم نعوذ بالله خلط بين الزود وبين التصوف المعنى الرسومي الفلسفي نفس الأمر أيضا لما جاء الغزالي الغزالي ما قد تصوف والزوت كان يفرق منه لا شيء آخر. تصوف شيء آخر التصوف الفلسفي الشركي الكفري مفتاحه معرفته في حقيقته الصوفي يريد أن يصل إلى أن يكون إنسانا كاملا تجسدت فيه آثار الربوية من الأخير هذا حقيقة التصوف الإنسان الكامل وهذه نظرة وحدة الوجود والحلول الاتحاد ولذلك الصوفية عندهم أحاديث وآيات معينة وأحاديث يس يستع... يهذي أصل دينهم يحبون جدا من أحاديث الولي اللي هو يبني عليه التصوف أسرار وكذا إيش في أحاديث الولي؟ قل كنت سمعه الذي يسمع به وبصروا هم يفهموا بسمعه يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصروا والذي يوصروا به وأنا مراد بي الحفظ لحاطة الله يحوطه سبحانه لكنهم يعني معية الخاصة معية تأييد الله لأوليائه هذا المقصود بها لأن السياق ظاهر لا في الولايات لكنهم يفهموا لا حلول اتحاده وحدة وجود فالصوفي هو يرى أن الحقيقة الكاملة تصل لها عبر رياضة نفسية توريثك علوما لا تصل لها بالوحي لو تبع الوحي فقط أمر نهي لا تصل إلى ما تريد من معرفة الحقيقة هذا حقيقة التصوف زندقة ولذلك كثير منهم لما تقول له من معرفي الصوفية من, من حقق الصوفية حققوا بهذا المعنى تقول له من حلاج كافر لما ادعى لا الحجاج الحلاج أباح بسر لا يجوز له أن يقوله وذلك بعض هؤلاء سأله قالوا له الحلاج كيف قصته قال ولي قال ولي كيف ولي قال ولي أنا أرى أنه ولي لكنه سبب أنه أباح بالسر قال, قال أنا الله أعوذ بالله هذا السر الذي يكتمونه ولك في كتاب جميل جداً معاصر اسمه وح... عقيدة ال... الوحدة الوجود أو العقيدة الخفية عند الصوفية في وحدة الوجود كتاب معاصر في اعترافات لكل الصوفية بهذا النوع هذه الطبقة الأخيرة من الصوفية ثلاث أنواع كلهم مبتدعة الطاقة الثانية كفار الثالثة كفر هذا صوفية الفلسفة الصوفية الفلسفية هذه دي صارة وردي وبن عربي وبن سينا وتلمساني والعفيف تلمساني يظهر أوسط التصوف القشيري والغزالي في مشكلة الأنوار لما فسر الله لا إلى الله نور السنة وشذار قال بحدة وجود شاذلي وتيجاني واضح أما عبد القادر الجيلاني والجنيد وسالم بن عبد الله التستوري ليسوا ابدا أبدا بل حتى أبو نعيم صاحب الحية مع نجامي في باب الصفات لكن في باب التصوف ليس هذا تصوفه ولذا تجد في مقدمة الحلية يكثر هؤلاء وينص على كفر الحلولين والناس يستغرب كتاب الزود ليش ابن نعيم يتكلم ويقول الحلولين كفار ويريدنا نقول لك ليسوا أتباعا لنا ولذلك الجنيد نفسه مع أنه جنيد أنا دائما أقول هؤلاء لوازم قولهم عندهم خطوة يعني شوف الجنيد عنده عبارات خطوة واحدة يكفر لو زاد فيها خطوة يخاف الله اعلم الوخوف والنفاق هذه مساله تحتاج تحقيق لكن جولي يخاف ما يتعدى الجراه وين تجيد عند الذي سميتهم لك الحلاج العفيف التلمساني الشيبلي البسطامي ذنون هذا ذنون رموه بالزندق العفيف التلمساني ايضا الاخر صاحب التائيه الفارابي ابن سينا الغزالي القشيري فأمم المتصوف والمتخلين ذات تصوف محدين بالعربي لعلة الله عليه صح واللوحيد يوجد معروف هؤلاء هؤلاء, هؤلاء كشفوا سر التصوف فهذا النوع من المتصوفة الغولات هؤلاء دا دا دا دا ما دعاهم ودهاهم ما يرفضوا أن يكون التصوف والزود لو تقولوا التصوف والزود تقول لك لا ليست التصوف والزود القشيري وضع رسالة قال أبى ذلك من مرزوق لو رسالة في تعفة المرين أبى ان يكون تصفونا سلمك الله هذا أيضا للسلمي أيضا هذا يأبون يكون تصفوه زود. فالقول بأنه لما واحد يسأل عن صفية قل صفية صيام الاثنين والخميس هذا يا إما ملبس يجهل ما يعرف حقائق الفرق صوفي ليه صيام الاثنين والخميس. وليست هي لبس المخرق نحو ذلك لا التصوف حقيقة خفية وإذا عندهم توحيد الخاصة توحيد عندهم قسمان التوحيد العامة والتوحيد الذي جاءت بالشريعة وإن كان كثير منهم يقف عن حدود دربوية أما التوحيد الخاصة يقولون هما يقولون أنفسهم يقولون من قال أني عرفته فقد كفر قولوا ذي توحيد لا يعرفوا وش هو التوحيد الخاصة التوحيد الخاصة العبد رب والرب عبد قل لي بربك من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف هذا التوحيد لكن لا تبغوه قل لي سير بيننا يسير يرى نفسه هو مظهر يعني عق عقيدة التجسد عند النصارى والنصارى عندهم لاهوت ونسوت قل لك ال تجسد في صورة عيسى هذا هو هم تجسد عنده يأيما في صورة الولي يأيما في مظهر الكون نفسي يعني توجوده لعلول واتعاد خاص هذا التصوف الحقيقة هذا الذي يعني كل الصوفية أنا قرأت كل الطرق صوفية قرأت لمعظمهم تجانية شاذلية قادرية دسوقية فروع هذه أيضا تجانية لهم فروع شاذلية لهم فروع قادريه الرفاعية القشيرية النقشة بندية صهرة وردية كل هؤلاء ومعظمهم يصرح بعقيدة وحد وجود. ولهم كتب في ذلك إذن هذا ليس سر نقوله ولا أمر نتقوله عليهم لشيء. لا لا لا كانوا يتكاتمونه في وقت أوقاته لذلك لما تقرأ لابن الجوزي في تلبيس إبليس في الشق لنقله عنهم في التصوف عن الشبل وغيره زنادق البصطان يقول ما في الجبة إلا الله احنا هذا هو العقيقة التصوف الكفر الفلسفي الشبلي كان يسمع صوت الكلاب يقول سبحان الله والفهن يفهم زنادقة زنادقة يعني ذلك البداية الأولى مع عبد الواحد بن زيد لما أول متصوف في الأمة بالطريقة البدعية هو عبد الواحد بن زيد لما بنا صومعه خارج البصره هذه الطريقة ما كان عليه أحد من السلف لأنه اختلط عليه جانب التعبد بالطريقة المشروعة وجانب, الـ وجانب, الـ وجانب التصوف الأعجمي والنسك الأعجمي لما اختلطت عليه وكانوا قليل علم بعد ذلك بدأ الشيطان يستدرجهم وما وصلوا العقيدة وحدة الوجود والعبد وربنا كذا يا بالله تبارك ربي وتعالى عما يقولون ما وصلوا منا فراغ ترى تراث متكامل إذا تجد في عبارات الجنيد وقوف عند حدود معينة ثم يستذكر يقول يقولوا له الجنيد يسألونه ما التوحيد؟ إذا إيش صوفية طيب عنده؟ هذا السؤال؟ ليش الصوفية دائما هذا السؤال حاضر في الـ في الـ الكتب الصوفية عرفوا لنا التوحيد فيقول التوحيد إفراد القديم عن المحدث هكذا عرفوا الجنيد هذا ليس هو التوحيد نوع من التوحيد إفراد القديم عن المحدث يعني مباين. الذي نحن قال السؤال نسمه بائن من خلقه هذا من التوحيد هذا المشرك يعرفه أبو جهل يعرفه أبو لهب يعرفه كانوا يميزون في الحد بين الخالق والمخلوق لكن ولماذا يقول هذا لأنه عنده صوفية يقول القديم المعذج شي واحد أو الخالق والمخلوق شيء واحد فأريد يقول لك لا التوحيد عندنا هذا فينا صدرت منهم عبارات هم لم يكونوا صوفية ولم ينتسبوا لك صدرت منهم عبارات في أبواب الزهد غلط في مقامات معينة تقوله، لكن ما كانوا بهذا القول كابراهيم بن أدهم مثلاً هذا قام عين متسلّن شح عقيدة سلفية، فضلاً عن الفضيل بن عياد إذاك أبو نعيم رحمه سك في حيلة الأولية ودخل الصحابة والتابعين وجعلهم كلهم منتظمين في سك التصوف، فدكريب يلقى الله بها الخبيث، أولئك ما كانوا يقولون لا بالعكس لا وذم للصوفية، هذا قام عين متسلّن حقيقة، لكن متقدم الصوفية اليوم الأوائل، اليوم ما دخلوا في سلك الابتداع من جانب السلوك ودقة الرقاق، كثير منهم ما كان يصبر بحجة الوجود والحول الاجتهاد أو بنفي العلوي صراحة. ولما يسأل عن هذا الباب كان يعزو إلى السلف. ولذا قال أبو القاسم الدراني مسلما الدراني رحمه الله كان يقول إذا جاءتني نكتة من نكتة القوم. لم أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة وكان يقول جنيد علم هذا مطبوط بالكتاب والسنة. طبعا هذا الكلام من الجنيد مع مقالات له أخرى ينصحه جعله فوزنيك لذلك والفق ال فقط الذي وقفنا عنه هو ثبوت المقالات ولله ثبتت عنه عنده مقالات كارثية وسياق تصف وعنده مقالات سابقة عنه لكن ماذا لا لي مموهة وهذه إشكالية ولذلك أبو إسماعيل أنصاري صاحب منازل السائرين وذنب الكلام من ينثبت له الكتاب معنى الكتاب يعني هو فيه تصوف هو, هو توف نقول لك في فرق بين ثبوت منازل السائرين وبين تصوف الرجال رجال الصوفي من تصوف من لكن هل هو متصوف على طريقة صوفية يسميها هو إفراد أو يسميها الفناء لإخلاص فرادو السوا عن كذا طبعًا هذا ب يعني صوفيا استعملها في المنازل هو كان صوفيا يعني في كتب أخرى مظهر متصوف لكن قالوا يعني ممكن عص كان هذا رأي بعضهم يعني يقول إنه هو كان ما يصرح ويقبل وحد الوجود لما يقولوا يلزم من كلامه كذا قل لا الله عز وجل في السماء ونكتشبك كتب كتاب في الحد وفي الفاروق كتاب له اسمه الفاروق في الصفات بو بابا في الحد والمباينة ويكسر الجمия ويكفر الأشاعرة لكن لو صح عنه منازل السائرين ترى كارثة عن دراته كبيرة لأنه يقول بعقيدة جمر ويكوفر عن السلف لكن القضية كلها تحت إطار البحث نحن لا نجزب بشيء لكن عموما هذا مسلك خطير يعني لماذا نتكلم هذا الكلام نحن إذا قلنا هذا الشخص لم يتبين أنا تكلم نفسي لم يتبين لي حاله من وجه ثبوت وعدم ثبوت لا يعني أنه ليس له حكم عند الله سبحانه وتعالى لكن أنتر أو, أو أنه لم يخطئ هو أخطأ في دخوله في التصوف وانتسابه له غلط طريق السلف لم تكن كذلك كأن بعض الناس وهذا انطلع على بعض الأواسط المتأخرين يعني لما استثقل الخلافيات سواء الفقية والعقدية خاصة صار يستروح لكلام الصوفية والله كلمتين وكذا وخبز وكسرة فيظن القضية هي الزود تخلى لي الشباب من هنا وذي اذكر حتى جوزي مع زندقته في تلبس إبليس أنه كثير منهم تخلع عليه اللبس تل... من ظني الزهد الذي مدحه السلف وألبه فيه الكتب هو التصوف الذي عليه القوم في مقام معين فمن هناك نحر الطريق أو دخل, دخل فيه على العموم صلى الله عليه وسلم قال المصنف قال الله تعالى وإذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون قوله تعالى وإذا اتينا موسى الكتاب والفرقان قال الكتاب التوراة قلت بإجماعية التفسير قال المصنف في الفرقان الأقوى لحد وأنه النصر قاله ابن عباس وابن زيد طيب والثالث أنه الكتاب قاله مجاهد والثالث أنه الكتاب قاله مجيد او هذا قول مجيد قال الله تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم قول تعالى واذ قال موسى لقومي يا قوم انكم ظلمتم انفسكم قال القوم اسم للرجال والنساء اننا نسم قوما لانهم يقومون بالامور قولوا تعالى فاتوبوا إلى بارئكم واختلفوا في من خوطب بهذا على اقوال أحدها أنه خطاب للكل قالوا سد عن أشياء والثاني أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد هذه توبتهم قالهم مقاتل قلت قول الله تعالى فتوبوا الفاء للسبب أي بسبب ظلمكم توبوا بسبب ظلمكم بالشرك توبوا لانكم كفروا وقول الله تعالى فاقتلوا الفاء التعقيم مهم جدا تميز بين الفاءين هنا لان جاءت متعاقبه الفاء الاولى فتوبوا الى بارئكم السبب لانكم كفرتم فتوبوا الى بارئكم الفاء الثانيه فاقتلوا انفسكم الفاء التعقيم اي يجعل القتل عقيبا اي بعد التوبه فاذا توبتم فاقتلوا انفسكم اي جماعه منكم يعني زياده في التطير قال الله تعالى قول الله تعالى فتاب عليكم يعني إذا فعلتم ما سبق من التوبة والقتل تاب عليكم على الباقي قال المصنف وفي الإشارة بقوله ذا في قوله ذلكم قولا حدوما أنه يعود إلى القتل, القتل والثاني أنه يعود إلى التوراة الإشارة إلى قصة في ذلك قال ابن عباس قال لي قالوا لموسى كيف يقتل يقتل الآباء والابناء يعني حكم الله عز وجل فهم لما عبد العجل أن الله تبارك وتعالى أمر من لم يعبد أن يقتل من عبد وكل واحد يقتل الذي من قبيلته يعني زيادة وامعان في البراءة والاعتذار الى الله يعني يمسك كل واحد بني عمومته وعشيرته آباء أبناء إخوة ويقتلهم ممن عبد العجم طبعا طيب فهنا موسى سأل أو هم سألوا موسى عليه السلام كيف يقتل الاباء والأبناء والإخوة, والإخوة يعني واحد مسك أبوه يقتله جاتهم يعني صعبة الأخ يقتل أخاه فربنا أنزل قال فأنزل الله عليهم ظلما لا يرى بعضهم بعضا وقف صفين فريق صفان صف الذين عبدوا العجل وتابوا والصف الذي لم يعبد اعتزل مع هارون قبل ما جئ موسى عليهم الصلاة والسلام وألق الله عليهم ظلما فقام الصف بالمشافر بالسكاكين يعني والصف الآخر ذبحا وتشقتيلا قال أن يقوم السلام ولا يقتل وترفع الظلمة يعني يعني ما آية توبتنا قال إذا رفعت عنكم الظلمة يعني هنا تاب الله عليكم فقتلوا حتى خاضوا في الدماء قتلوا بعضا, بعضا حتى خاضوا في الدماء يعني الدماء جرت وديان من الذبح وصاح الصبيان يا موسى العفو العفو حتى قالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام جعل يبكي ويرفع يديه ويقول يا رب تفانت بنو إسرائيل ما بقي عام من كفرة القتل حتى تعرف جريمة الشركة جماعة التي يعذر فيها من يعذر ويوسع فيها من يوسع العذر ويفتح المجال فيها من يفتح للناس أن تعبد غير الله انظروا العقوبة هذه لنا يا جماعة دائما نستحضر قول عمر ليس ال... كما قال إن... لي... إنما المعني أنتم المعني أنتم لو أولي حطاننا هذا في المجموعة دائما نستحضر ونحن نقرأ المعني أنتم نحن المعنيون عظم أمر الشرك لا تستهينوا الله يقول لك بعض الناس عبادة البدوي يعبدوا بعض المساكين بعض ولو بعض المساكين ولو ثلاثة يعبدونه ولو لم يعبدوا أحد ما دام قائم شرك مشهد البدوي ولا التجاني ولا الكيلاني ولا الحسين وغيرهم سواء من الصالحين وغيرهم ما دام المشهد قائم للشرك هذا يستوجب العقوبة العمة. قال فبكى موسى فنزلت التوبه وقام السلام وارتفعت الظلم قال مجاهد بلغ القتلى سبعين الفا في ليله واحده جمع كل واحد مس قبيلته ويذبح ذبح فيه قال قد جاء الى القتل للقتيل شهادة وللحي التوبه هذه علامه توبتين حتى جعل موسى كما قلت لكم يرفع يدي وقلت فانز بن اسرائيل ويستنجد رب العالمين ويستغيث به سبحانه وتعالى قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك شوف الجرائم هذه وإذ قلتم هذه إذ كما ذكرنا من قبل ظرف زمني في وقت معين هذه جرائمهم بعد الخروج من مصر من جرائمهم ماذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرهم والله اخواني يعني انا هذا المواطن ممكن مر عليها كثيرا يعني في التفسير وفي غيرها كلما اقرا هذه المواطن اقول ما احلم الله فعلا استحضر معنى اسم الله الحليم الحليم سبحانه وبحمده ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله انهم لا يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم كل ما تمر بهذا المواطن شوف الكفليات ثم يقول ربنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك شوف رحمة الله شوف عفو الله حتى كان حصل البصري لما يقرأ آيات البروج يتعجب عند قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني شوف أنه مع أنهم حرقوا أولياء الله من أجل التوعيد وربنا مع ذلك قل لم يتوبوا يعني نعنى نوتابوا توبة صدق يرجى لهم أن تقبل هذه التوع مع هذا الجرم عظيم الجرم, عظيم الجرم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم سبحان الله هذه الآية عظيمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم جل جلال الله رحمتي سبقت غضبي لا إله إلا الله وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا قولوا تعالى وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة في القائلين لموسى ذلك قولا أحدهما أنه السبعون المختارون قالوا ابن مسعود وابن عباس والثاني جميع بني إسرائيل إلا من عصر الله منهم قالوا ابن زيد وقال وذلك أن أتاهم بكتاب الله فقالوا أن موسى أتبت بالتوراة فقالوا والله لا نأخذ بقولك, بقولك حتى نرى الله جهرة يعني عيانا علانية فيقول هذا كتابي شوف تأنت وفي الموسوعة عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريش في قوله تعالى حتى نرى الله جهرة قال علانية وعن قتاد بن إدعاما من طريق سعيد حتى نرى الله جهرة أي عيانا قال نصنف ومعنى الصائقة ما يسعقون منه أي موتون ومن الدليل على أنهم ماتوا قوله تعالى ثم بعثناكم وهذا قول الأكثرين وفي الموسوع عن قتد ابن في الآية قال عقب القوم فأماتهم الله عقوبة وبدأ بالدنيا عنده كتاب من عاش بعد الموت هذه ما من القرآن ثم بعثناكم من بعد موتكم قوله تعالى وأنتم تنظرون وفيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتا قيل أن بعضهم نظر إلى بعض كيف يصعب ثم نظر الفرق آخر الفرق الآخر هذا قوم وقيل ينظر بعضهم إلى إحياء بعض سبحان الله والثالث تنظرون العذاب كيف ينزل بكم وهو قول من قال نزلت نار فأحرقتم وفي الموسوعة عن محمد بن شعيب قال سمعت عروة بن رويم اللخمي يقول في قوله تعالى باغذتكم صائقة وأنتم تنظرون قال أخذت بعضهم وبعضهم قيام ينظرون فردت إليهم أزواجهم ثم أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون ثم جاء هذه الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر قالهم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فسمعوا كلامه أي مناجاة الله تعالى له فقال لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا فذلك قولوا ثم بعثناكم من بعد موتكم فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذاك كان عقوبة لهم فبعثوا لبقية اجل قال الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون قال في الموسوع قال عن قتال ابن من طريق معمر قال ثم بعثه الله تعالى ليكمل بقية من والإسماعيل السدي أي بعثناكم أنبياء ولكنه قدم حرفا وأخر حرفا يعني بعد توبتهم قال المصنف قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون هذا فوق التيه لما تاهوا في صحراء سيناء يعني يتهون لا يجدون هم يمشوا اينما مشوا لا يوجد لهم مقصد يتيهون في الصحراء هذه عقوبه عوقبوا لما امتنعوا عن الدخول الارض المقدسه سبب القوم الجبارين وقالوا لموسى إذا أنت وربك فقاتل, فقاتل إنها هنا قاعدون قال الله عز وجل فإنها محرمة بعد أيدقن فإنها محرمة عليهم أربعين سنة وفي التهمة موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم وسأل الله ان يموت قريب من الأرض المقدسة فقربه الله تعالى برمية حجر من الأرض المقدسة هي فلسطين سأل الله تعالى ان يردها إلى المسلمين الموحدين أهل الحديث بمن يفضل يكرم إنه الرحمن الرحيم قولوا تعالى وظللنا عليكم الغمام قال الغمام السحاب سمي غماما لأنه يغم السماء أي استورها وكل شيء غطيته فقد غممته وهذا كان في التيه وفي الموسوعة الله بن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام وهذا قول جماعة من السلام ذكرناه عن قتالة قال كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس لأنهم كانوا في صحراء شوف رحمة الله بهم كانوا في صحراء معهم نساء وصبيان وشيوخ وشباب وشيد وناس تعبانة يعني يمشوا شو يمشو يوم شو سحابات ظلهم من الشمس سبحان الله وظلنا عليكم الغمامة قال المصنف وفي المنى ثمانية أقوال وانزلنا عليكم المن والسلوى ما هو المن أحد هو أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس قال ابن عباس والشعبي الضحك والثاني أنه التر التر الترن الترنجي الترنجبيل الترنجبين قلت هنا بتشديد التاء والراء وسكون النون وفتح الجيم وكسر الباء الترنجابين وهو طل ينزل من السماء على شجر إنه حجر ويحلو وينعقد عسلا روى ابن عباس أيضا وقم قاتل الثالث أنه صمه صمق هذا جبيل قالوا صمه قالوا مجاهد والرابع أنه يشبه الرب الغليظ قالوا عكرمة والخامس أنه شراب قاله أبو العالي والربع من الأنس والسالس أنه خبز الرقاق مثل الزرى أو مثل النقي قاله وهب والسابع أنه عسل قال ابن زيد على الأول. والثابع أنه الزنجبيل قاله الزنجبيل قاله أنه طعام جميل يعني حلو المذاق قلت وروا البخاري ومصنفي صحيحيهما عن عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماءها للعين شفاء للعين قال المصنف والسلوى وفي السلوى أنه طائر. قال بعضهم يشبه السماني وقال بعضهم هو السماني نفسه. بعض يقول أكبر منه وبعض يقول هو نفسه. قلت على هذا القول عامة المفسرين كل المفسرين قالوا طائر. وكل كل المفسرين قالوا طائر وأكثرهم قالوا يشبه السماني بعضهم قال أكبر منه وبعضهم قال نفسه. قال المصنف والمصنف قولوا تعالى وما ظلمونا. قال ابن عباس ما نقصونه ما ضرّونه. ما أنقصوا من ملك الله شيء لما أعطاهم هذا العطاء العظيم ما أنقصوا من ملك الله شيء ما نقصونا وضرونا بل ضروا أنفسهم وفي الموسوع عبد الله بن عباس في الآية قال نحن أعز من أن نظلم الله أكبر نحن أعزوا يقولوا يعني ربنا وما ظلمونا يعني نحن أعز من أن نظلم اسمه العزيز ومن عز بز كما تقول العرب وملكه سبحانه ويحمد لا ننقصه شيء جل جلال الله سبحانه قال المصنف قال الله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين قولوا تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فالقائل لهم قولان أحدهم أنه موسى بعد المضي الأربعين سنة عتيه والثاني أنه يوشع, يوشع بن نون بعد موت موسى الصحيح أن نكون لو كانت بعد أربعين سنة موسى عليه الصلاة والسلام توفي أو ما تفتيه ودفن صلى الله عليه وسلم مسك بعد موسى فتاه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام آي نعم هذا جميل حسن والقرية مأخوذة من الجمع ومنه قريت ماء في الحوض والمقرات الحوض يجمع فيه الماء وفي المراد بهذه القرية قولان أحدما أنها بيت المقدس أرضا مقدسة قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسد والربيع وروي عن ابن عباس أنها أريحة أريحة من بيت المقدس أحد قرى بيت المقدس والثاني أمها قرية من أداني قرى الشام قال وهب وقوله تعالى القول الأول والأكثر قوله تعالى وادخلوا الباب قال ابن عباس وهو أحد أبوا بيت المقدس قل جهة القبل وهو يدعى باب حطة حطة الذنوب المغفرة يعني. وقوله سجدا قيل أي ركعا يعني على جهة الركوع قال وهب أمروا بالسجود شكرا لله عز وجل إذا ردهم إليها وحطة من حطت أي حطة عنا ذنوبنا قولوا حطة أي حطة عنا ذنوبنا هذا دعاء أمره الله عز وجل يدخلوا بهذا الفعل ويقول هذا القول. فعل وقول. قال وفي معنى حطة ثلاثة أقوال أحدوا أن معناها استغفروا قال ابن عباس وهب والثاني أن معناه معناها قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم حطة ذكروا ورضحاك ابن عباس والثالث أن معناها لا إله إلا الله لأن يكفر بياض ذنوب لا إله إلا الله قال هو اكرم قال ابن جرير ابن جرير الطبري عفوا فيكون المعنى قول الذي يحط عنكم خطاياكم قول لا إله إلا الله هو جمع بين الأقوال يعني ولماذا أمر بدخول القرية فيه قول أحدهما أن ذلك لذنوب الركبها فقيل دخل القرية ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم قال قال وهن يعني بن منبه والثاني أنه ملوا المن والسلوى فقيل اهبطوا مصرا فكان أول ملاقيهم أريح فأمروا بدخولها على هذا كلمة مصرا هنا القراءة ليس نقصدها مصر للمعروفة ولكن مرم بها بلدا يعني قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يرسقون قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اعلموا أن الله عز وجل أمرهم في دخولهم بفعل وقوم فالفعل السجود والقول حطة فغير القوم الفعل والقول. فأما تغير الفعل ففيه خمسة أقوال أحدها أنهم دخلوا متزحفين على أوراكهم رواب ورير عن النبي عليه الصلاة والسلام وذور الصحيح والثاني أنهم دخلوا من قبل أستاههم قالوا ابن عباس وعكلمة والثالث أنهم دخلوا مقنعين رؤوسهم قالوا ابن مسعود والرابع أنهم دخلوا على حروف عيونهم قالهم مجاد والخامس أنهم دخلوا مستلقين يعني على ظهورهم قالوا مقاتل شوف غيروا الفهم وأما تغيير القول ففيه خمسة أقوال أحدها أنهم قالوا مكان حطه حبة في شعره طبعا هذا ثبت أنهم قالوا على جيهة قالوا على جيهة للسيزاء وإذا كذا قفر سيزاء رواه أبو رير عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنهم قالوا حنطه يعني كحبت في شعره, حبت شعرة قالوا في شعرة قالوا ابن أباس وإكرم مجد ووهب بن نزيد والثالث أنهم قالوا حنطة حمراء فيها شعرة قالوا ابن مسعود والرابع أنهم قالوا حبت حنطة مثقوبة فيها شعرة سوداء قالوا صد عن أشهر والخامس أنهم قالوا سنبولة قالوا أبو صليح وفي الموسوع عبد الرحمن بن زيد قال وقولوا حطة يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم قال فاستهزأوا به شوف يعني بموسى عليه السلام وقالوا ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بنا حطة حطة أي شيء حطة وقال بعضهم لبعض بعض على جيت السيزاء يعني حيطة قال المصنف فأمر لي فهو العذاب قالوا الكساء وابو عبيدة والزجاج وفي مهيتي هذا العذاب ثلاثة أقوال أحدها أنه ظلمة وموت فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا وهلك سبعون ألفا, ألفا عقوبة الله قال ابن عباس والثاني أنه وصابهم الطاعون عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا قال ابن نبي والثالث انه الثلج هلك به منهم سبعون ألفا قال سعيد بن جبير بما كانوا يفسقون وفي الموسوعة عبد الله عباس من طريق عكريمة في قوله بما كانوا يفسقون قال بما تعدوا من أمري قال المصنف قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض ماذا مفسدين قال قول تعالى وإذ استسقى موسى لقومه بمعنى استدعى ذلك قوله كقولك الصنصر يعني طلب يعني وفي الحجر قولان حدوما أنه حجر معروف عين لموسى حجر بعين قيل كان مربع هذا الحجر وصف سيئة أنه كان مربع قال ابن عباس بن جبير وقتاد وعطية وبنزيد ومقاتل واختلفوا في صفته على ثلاث أقوى هذا الحجر كانوا يسقون منهم كانوا في صحراء يحتاجوا الماء فكان معهم حجر كما جاء في بعض الآثار قال فلي فيه قدرة يعني. هدوى أنه كان حجرا مربعا قال ابن عباس قيل حجر مربع فيه مثل سدي المرأة يعني عيونه كسدي المرأة على 12 عشر يعني كل ما يضرب موسى بعصا يعرق قليلا ثم تنفجر منه عين هذا الحجر يعني من عنده درس المعد له أن ينصرف إن شاء الله راشدا موفقا جزاكم الله خير على الحضور وبارك الله في الجميع والثاني أنه كان مثل رأس الثور قالوا عطية الثالث مثل رأس الشات قالوا ابن زيد قوله تعالى فانفجرت منه تقدير معناه فضرب فانفجرت ولما كان القوم اثنى عشر سبطا خرج الله له مثل عشر عينها ولأنه كان فيه امتشاهم فسلموا بذلك منهم قوله تعالى ولا تعثوا العثو أشد الفساد يقال عذا وعاثى قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها الآيات قولوا تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قال هذا قولهم في التيه وعنوا بالطعام الواحد المن والسلوى قال محمد بن القاسم كان المن يؤكل بالسلوى والسلوى بالمن فذلك كان طعاما واحد وفي الفوم أقوال حد أنه الحمطة قاله ابن عباس والسدي عن الشاخي الحسن أبو ملك والثاني أنه الثوم وهذا قول مجيد الربيع بن ألس وبقاتل الكساء والنظر بن شميل ومن قتيبة قوله تعالى تستبدلون الذي هو أدنى أي أردأ بالذي هو خير أي أعلى يريد أن المن نوسل من طلبتم لحم وعسل مع بعض قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن فيه قولا حدوما أنه مصر اسمه مصر من الأمصار غير معين مصرا بالتنكير أي بلد يعني وهذا الذي عليه أكثر قالوا ابن مسعود ابن عباس وقتشاد وبن زيد وإنما أمر بالمصر الذي طلبوه في الأمصار والثاني أنه أراد البلد المسمى بمصر قال ابو صالح ابن عباس أراد مصر في العم وهذا قول بالعلي والضحاك سؤال عن هالقامش فقال يا مصر جعلي صالح ابن علي في زمانه كواله قلوا تعالى وضربت عليهم الذلة أي ألزموها وقال حسن هي الجزية وفي المسكنه ان الفقر والفقى قال أبو, أبو العالي والسدي أبو عبيدة وروي عن السدي قال هو فقر النفس قولوا تعالى وباءوا أي رجعوا قولوا تعالى بغضب من الله وفي الموسوع عن سعيد بن جبير بغضب من الله استوجبوا سخطة وعنه استوجبوا سخطة هذا مكرر طيب وعن الضحاك بن مزاحم استحقوا الغضب من الله وعن الربيع بن أنس قال فحدث عليهم غضب من الله شوف هذه فائدة في الرد الجميعي يقول لك نصف الله بالغضب لأن إذا قلنا الله يغضب الآن معناها حدث والحدث من خصائص الأشياء ربيع من الناس يقول وباء بغضب من الله فحدث عليه غضب من الله فوصف صفة الله بالحدوث الحدوث يعني التجدد والوقوع لم يكن ثم كان هذا معناه عند السلف الشيء الذي لم يكن ثم كان هذا يوصف بأفعال الله عز وجل النزول لم يكن ثم كان لم يكن ثم كان هذا صفه الافعل في ما يشاء. كذلك الغضب لم يكن قبل ذلك ثم كان لما وجدت مجيبته. فباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله قال الله تعالى وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق قال عبد الله بن مسعود كانت بني اسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي الله اكبر ثم تقوم سوق بقليهم في اخر الماء كانهم يعني لم يفعلوا شيئا قوله تعالى وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون العدوان أشد الظلم وقال الزجاج الاعتداء مجاوزة القدر في كل شيء وفي الموسوع نقتاده ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال اجتنيبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلك من الناس بهذا تمت الله الله تعالى يفعني وياكم بما في القران العظيم من الذكر الحكيم والذكرى انه السميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرها